بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلذوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ضائفة من المؤمنين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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ شَرٌّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ إِمْرَءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْكِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم أفضتم فيه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 وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم ولو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ولو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 ولا يأتلؤ للفضل منكم والسعة أي يؤتون للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُوَ الْيَصْفَحُوَ أَلَا تُحِبُّنَ أَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم معفرة ورزق كريم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 وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتِهنّ أو إخوانِهنّ أو إخوانِهنّ أو بني إخوانِهنّ أو بني أخواتِهنّ أو نساءِهنّ أو نساءِهنّ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 وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْذُونَ لِكَأَنْ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب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 Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as wal ardi wath-thayru safat kullun qad alima salatahu wa tasmiha wallahu alimun bima yaf'alun wal ardi wa ilallahi al-masir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 ما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبارة لأولى الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم Mai yamshi pada bunti, wminhum. Mai yamshi pada rijalin, wminhum. Mai yamshi pada arbag. Yahluq Allah ma yasha. Inna Allah ala kulli shayin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 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سْتَخْلِفَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من إلا ت لا يرجون لك حن فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم والله سميع عليم